اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم أما بعد جاءت جحافر المشركين من قريش وكنانة ومن معهم وغطفان وبني سليم حتى نزلوا بظاهر المدينة ثم زحفت هذه الجموع في عشرة آلاف على المدينة ليكتسحوها ولكنهم تفاجؤوا بالخندق، قد حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعدادا للمشركين، ولم تكن حماية هذا الخندق بالأمر السهل، فقد احتاج المسلمون إلى صبر ومصابره وإلى شجاعة واستبسال. ليصد المشركين عن اقتحام الخندق وعن أن يردموه أو يجتازوه واشتد الأمر بالمسلمين وطال الحصار وطالت المدة في جوع وخوف وبرد شديد ثم تفاجأوا بنقض يهود بني قريضه للعهد فزاد الأمر شدة وزاد الموقف, الموقف حدة وزاد الكرب على المسلمين وظهرت رؤوس المنافقين وأصبح بعضهم يتحدث ويقول يعدنا محمد, محمد بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يأمن على نفسه في قضاء حاجته إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو أعطاهم ثلثا تمر خيبر انسحبوا من المعركة وتعلمون أن غطفان تشكل أكثر من نصف الجيش فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مكسبا عظيما أن نفتدي حرب وحدت هؤلاء القوم بثلث ثمار المدينة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع في ذلك بشيء قال حتى أشاور زعماء الاوس والخزرج زعماء الأنصار فدع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وبعض رؤوس الأوس والخزرج وشاورهم في الأمر فقالوا يا رسول الله إن كان هذا أمر من الله فسمعنا وأطعنا وإن كان هذا أمر تحبه أنت وتهواه فرأينا تبع لما تريد وتهوى وإن كان هذا إنما تصنعه لنا فأخبرنا يا رسول الله قال بل هو أمر أصنعه لكم لاني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة قالوا يا رسول الله لا حاجة لنا في ذلك يا رسول الله كنا وهؤلاء القوم على الكفر والله ما يطمعون في تمرة من تمر يثرب إلا شراء أو قراء فبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا لا والله ما لهم عندنا إلا السيف فاستقر الراي على هذا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينها بن حصن والحارث بن عوف وزعماء غطفان بأنهم ليس لهم إلا السيف والقتال ولم يكن هذا القرار بالأمر الهين. فاشتد الأمر على المسلمين وزاد الحصار وطالت المدة وتجاوزت العشرين ليلة والمسلمون في مصابره ثلاثة آلاف في مقابل عشرة آلاف وفي هذه الأثناء يأتي رجل من غطفان يقال له نعيم بن مسعود فيقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه ثم يقول يا رسول الله إنه لم يعلم أحد بإسلامي فمرني بما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل, رجل واحد فخذل عن القوم فإن الحرب خدعة فخرج نعيم ابن مسعود حتى نزل على بني قريضة وكان بينه وبينهم موده وصداقه قديمة فنزل عليهم ثم تحدث إليهم ولم يزل يتحدث حتى قال ماذا صنعتم بأنفسكم غطفان وقريش لا يلبثوا أن ينسحبوا ثم يدعوكم لا مانع لكم من محمد ولم يزل يخوفهم حتى دخل كلامه في قلوبهم فقالوا فما العمل قال الرأي عندي خذوا من قريش وغطفان رهائن حتى لا يستطيعوا الانسحاب قبل أن يناجزوا محمد وأصحابه قال قد جئت في الرأي ثم ذهب إلى قريش وغطفان فقال إن بني قريضة قد ندموا على ما كان منهم من نقض العهد وإنهم قد وعدوا محمدا أن يأخذوا منكم رهائن فيسلموهم إليه ليقتلهم بقي الأمر محتملا، ولكن الأمر لما طال أرسلوا إلى قريضة وقالوا قد طال بنا المقام هنا فلنناجز القوم وأرسلوا لنا مددا يعني من الأطعمة كما ذكرت لكم ما كانوا مستعدين للمقام كل هذه المده الطويلة فقالوا أرسلوا إلينا رهائن حتى نضمن لا تذهبوا وتتركونا قالوا لقد صدقكم نعيم فوقعت الفرقة بين هذه الطوائف وانكمشت بنو قريضة وخافوا على أنفسهم ثم أنزل الله عز وجل نصره على المسلمين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا جاء النصر من الله عز وجل وفي ليلة من الليالي وقد أرسل الله عز وجل ريحا شديدة وكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة برد وجوع وخوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب ويأتيني بخبر القوم وهو معي في يوم القيامة يقول حذيفه رضي الله عنه والله ما تكلم أحد من الصحابة الأمر صعب أمر شديد خوف وجوع وبرد فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يذهب فيأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة قال والله ما تكلم أحد من الصحابة فأعاد الثالثة فوالله ما أجاب أحد من الصحابة فقال اذهب يا حذيفه يقول فلم يكن لي بد من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فأتني بخبر القوم قال فلما الحديث في صحيح مسلم قال فلما ذهبت فكأني في حمام يعني من الدفء لا يشعر لا بريح ولا ببرد قال حتى أتيتهم والرياح وجنود الله تعمل بهم ما تعمل قال ما يبقى لهم نار إلا طفئت ولا خباء ولا خيمة إلا اقتلعتها الريح ولا قدر إلا ذهبت به الريح وهم في أمر عصيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرنهم علي يعني لا تصنع شيء يسبب إشكالية قال وأنا أنظر إلى أبي سفيان وهو يصطلي بظهره على نار فقال يا ناس أو يا قوم كان يحدث قومه وكان الناس قد تفرقوا إنه قد هلك الكراع وقد نالنا من هذه الرياح ما ترون وإني مرتحل فارتحلون قال فركب على بعيره قال والله ما حل عقاله إلا وقد وقف البعير قد وقف على ثلاث فحل عقاله ثم ارتحل القول فجاء حذيفة حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال فلما أتيته وأخبرته بالخبر وبشرته بالبشارة قال الآن شعرت بالبرد ذهب وعاد يقول كأني في حمام فلما انتهت هذه المهمة قال أحسست بالبرد فالتحفت بلباس عند النبي صلى الله عليه وسلم فنمت فما أيقضني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول قم يا نومان انظر العبارة قم يا نومان أدى فرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا النصر العظيم الذي أنزله الله عز وجل عليهم منثا منه, منه وفضلها. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وكان في بيت أم سلمة يغتسل فأتاه جبريل وقال أوضعت عدة الحرب إن الملائكة لم تضع عدة الحرب إلى الآن ارتحل إلى بني قريضة فناد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ثلاثة آلاف وقال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة فامتثل الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتجهوا لبني قريضه وحاصروهم ولم يكن الحصار في يوم ولا يومين استمر الحصار طبعا حصار المشركين للمسلمين استمر قريب من شهر وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريضه قريبا من شهر أيضا ولما طالت عليهم المدة واشتد عليهم الأمر وقذف الله الرعب في قلوبهم أنزلهم من صياصيهم فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليحكم فينا رجل من الأوس لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نحكم فيكم سعد بن معاد سيد الأوس وكان سعد بن معاد رضي الله عنه خلال الرمي بالنبال قد أصابه سهم فقطع أكحله ثم رقى, رقى, رقى الدم وكان يقول اللهم انه لا ليس احد احب الي قتالهم من قوم كذبوا نبيك واخرجوه فان كان بقي من قتال قريش شيء فابقني له فانه لا احب الي من قتالهم لا وإن لاظن انك قد رفعت الحرب بيننا وبينهم فان كان كذلك فافجرها واجعل موتي فيها ولا تمثني حتى أشتفي من بني قريضة كان الأمر خطير من بني قريضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم سعد بن معاذ فجاء سعد بن معاذ يحملونه على حمار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار للأوس قوموا إلى سيدكم فقاموا فأنزلوه وأخذوا يوصونه في أحلافهم في الجاهلية في أحلافنا خيرا وهو ساكت لا يرد فلما اكثروا عليه قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم قال فعلم أنه سيحكم فيهم بأمر شديد فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أحكم فيهم قال وامري نافذ قال نعم قال على المسلمين قال نعم قال وعلى الذي في هذه الناحية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى الذي في هذه الناحية قال فإني احكم بقتل مقاتلتهم وسب نسائهم وذراريهم وقسم أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقتلوا جميعا كل الرجال المقاتلين قتلوا إلا من أسلم ثلاثة منهم أعلنوا إسلامهم فحقنوا دماءهم وأموالهم وأما البقيه فقتلوا جميعا وهذا ليعلم أن هذا الدين دين يسر ولكنه في موضع الحزم دين حزم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقتلوا جميعا وسبية النساء والذراري وقسمة الأموال وانقضت هذه الصفح. بحمد الله ومنه وكرمه وسيأتي معنا إن شاء الله بقية احداث هذه السيرة بعد رمضان اسال الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين